كَوْدِيْعَاتٌ أُودِعَتْ أُودِعَتْ سَتُرَدُّهَا بِرَوْمٍ مِنْكَ وَتُسْلَمُ وَرُدٌّ يَا كَلَّاتِي تَسْعَى لَهَا تَسْعَى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 وجميع ما فصلته وجمعته وجمعته حقا يقينا بعد موتك يا ابوي والروح منك وديعه اودعتها اودعتها ستردها بال